التسجيل التاسع والثمانون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة جعل القرآن العدل هدف الرسالات السماوية كلها فقال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فبالعدل أنزلت الكتب وبعثت الرسل وبالعدل قامت السماوات والأرض